الحمد rukil alamim Ar-Rahman ar-Rahim Màliki yàmu d-Din Iyaka n'a'budu Iyaka الصراط al-Mustaquim Siraqa Alláhá alí, alláhá alí, alláhá alí.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 مالك من دونه من ولي ولا شفيع افلا تذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم ويعرج اليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره الفسلت من وعد الرحمن الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان سالما نطين ثم جعل نسله من سلاله من ماء امين ثم سوى هو الخلق في روحي وجعل له السمع والنظر وصارا مما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد فلهم بل بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك النوت الذي مكّن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدىنا ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأبلأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما يدعون لقاء يومهم هذا انا نسيناكم وظنوا ان الخلد لنا كنتم تعملون انما نذكر باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ولم يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم منفقون فلا تعلم نفس ما أخي لهم من قرة يعمل جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان, كان فاسقا لا يَسْتَوُونَ ۗ أَمَّنَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَنَّةٌ مَّأْوَاهُ يُذَلَّلُ لَهُ مَا يَمْشِي وَأَنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا فَالْأَوَّلُونَ ۚ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَفُجُّوا مِنَّا أَعِيدُوا بِي عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنزيق لهم من العذاب الأدلى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد في كتاب في مريته من لقاء وجعلناه هدى لملئ اسرائيل وجعلنا منهم ويحصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولوا لمتى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمان ولا هم ينظرون فأحرط عنهم الحمد لله رب العالمين ارحمان الرحيم مالك علي غير هل اتاك على الانسان حين من الدهر inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin batana faja'nal samian wasira inna ana ilaahu as-sabeel inna shakiran wa in kathara inna a'tadlana lil kafireena الأبرار يشرفون من كأس كان بزاجها كأفورا عينا يشرف بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرمه استطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا <تصفيق> إنا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا <تصفيق> إنا نخاف من ربنا يوما حفوسا فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما قبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا وجانية عليهم ظلال وهو الذل لسطوطه وتذميرا ويطاب عليه من بضته اكواب كانت قوارير قوارير من بضته قدرعات قديرا ويصبون فيها كاسا كان بزاجها ذا جميلا اين تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لغلؤا من تمرى وإذا رأيت تمر رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم فيها بسندس خبر وإستبرق وحل أسا من فضة وسقاه ربهم شرفا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إما نحن نزلنا عليك القرآن وَبِالْجَوْلَا وَلَا تُضِلُّهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ذِكْرًا كَثِيرًا صَوَافِ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْكَارَهُمْ مُنْتَظِرِينَ إِنَّهَا مِنْ ذِكْرِ الْعَظِيمِ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أن